بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انتدرت وإذا الغباد سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت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 وَإِذَا الجحيم سحرت وَإِذَا الْجَنَّةُ أذفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسب بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عَسَى الصُّبْحَ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لقول رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ العرش الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أمين وَمَا مجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بطنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إنه إلا بالأفق